ي ع ت ذ و ن إ ل ي ك م إ ذ ا رجعتم إ ل ي ه م قل لا ت غ ت ل و ن نؤمن لكم قد ن ب أ ن ا الله من أ و ف ا ئ ك م وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ترجون إ ل ى عالم الغيب ولقد جاء و جهن ا به منافع يكسبون عنه فان إ ن ت ر و فإن الله لا ي ر ض ي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 ومن الاعراب من ي ت ج د ما ن ف ك م غ ر م ه ويتربط بكم الدوائر عليهم دائره السلو والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ي ت ج د من سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعون ه باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه ورضاه اعد لهم جنات تجري تحتها ل أ ن ا ر خالدين فيها أ ب د ا ذلك ا ل ف ر ض ا ل ل و م ن حولكم من اهل المدينه مرجوا على النفاق لا تعلموا نحن, نحن نعلمه م سنعذبهم مرتين ثم يرجون إ ل ى عذاب عظيم واخرون تركوا بذنوبهم أموال من صلقة بها خذ من اموالهم طلقه تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم إن صلاتك لهم والله ألم سكماً سمعناه يعلموا أن ان الله هو يقبل ا ل ت و ب ة عن عباده و ي أ خ ذ الصدقات و أ ن الله هو التوبه الرحيم وقل امنوا فسيرى الله عملكم و ر ج و ل ه والمؤمنون وتتردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون واخرون مرجون بامر الله انا يعذبهم وانا يتوب عليهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حاول الله ورسوله من قبل و ل ي ح ف ث ن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقل فيه ابدا لمجد البسه على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه رجال يحبون أ ن ي ت ف ه ر و ا والله محب المطهرين أ ف م ن أ س س ك بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أ م من اجسد بنيانه ولا تفردوا في الهار ا ن ف س ا وبه في نار جهنم والله لا ينزل قوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بلغي به في قلوبهم الا ان تبقى قلوبهم والله عليم حكيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و ي ن ق ل د و ن واعزم عليه حقا في التوراه من أ و ف ى بعزه من الله فاسترجمه ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحق آمنوا أن ولو ا ي ن م كانوا ل ر ا و ل و ك القربى ن و ا من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم وما كان ا ل س ت ف ا ر إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه إ ل ا عن موعده وعدها <أواح> <سؤال> <صفح> <سألاح>. <تضح> وما لله تبرأ ن إن ه إ ي م الخليم لأوواه كان الله ليضل <بلزل> قوما بعد اذ هداهم حتى يبين <typically> لهم ما يتقون ان الله لكم من قبلكم إن شركه الهدى للخدمات ا التقنيه و و ا ا ل ج والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما زاد يديم قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم ربكم رحيم وعلى الثلاثه الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما وقبت وضاقت عليهم و و ََ ظ ن ُّ ا أ ََ ن ّ س م َ جَأَنْ ا َ الله َََ يَتُوبُ إِنَّ ا ل ل ََ وَالتَّوَّابُ ّ ر ح ِ ي م ُ إ ِ ن َ اللَّهَ َََّ ا ا ل و و ت ى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومن حولهم من ا ل ا ر ا ب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بانفسهم عن نفسه ذلك ل أ ن ه م لا يصيبهم ض م ا ولا نصر ولا ن ص ب ط في سبيلنا ولا ي ط ر و ن موقنا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدونا الا كتب لهم به عمل نفقة صغيرة ولا ينفقون ن ف ق ة ص غ ي ر ة ولا ك ج ر ة ولا يقطعون ولا ي ق ط عاديا و ن إ ل ا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون وما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافا فلولا نفر من كل ف ر ق ة هم ط ا ئ ف ة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إ ذ ا رجعوا إ ل ي ه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه إ ي م ا ن ا فاما الذين آ م ن و ا فزادتهم ايمانا وهم يسترشعون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ا و ل ا يرون انهم مبتلون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يزكرون و َ إ ِ ذ َ ا ما َ أ ُ ن ز ِ ل َ ت تورهن َ و ر َ ب َ ع ت و ه الى َ ذ لعبنا ليراهم ََ من ْ أ احد ٍ ثم ُ انصرفوا صرف ََ الله َُّ قلوبهم ُ ب ِ أ َ ن َّ ه ُ م ْ قوم َ لا َ ي َ ف ْ ش َ ر ُ و ن َ لَهُمْ شركه ل م الهدى م ؤ شركه دعويه غير ربحيه ا ل ل ذات إله مضمون اجتماعي ل ن بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم تلك ايات الكتاب الحكيم اكان الناس عجبا ان أ و ص ي ن ا إ ل ى رجل منهم ا ن أ انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم وصدق َََ ج ُ عند ربه َِِّ قال ََ الكافرون ََُِْ إ ِ ن َّ ا لساحر ََ مبين ِ ان ربكم ََّ الله َُّ الذي َِّ خلق َََ السماوات ََّ و ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ في ِ س ِ ت َّ ة ِ أ َ ي َّ ا م ٍ ثم َُّ س َ و َ ا ن َ ا ل ْ أ َ ر ْ ش يدبر َُُِ ا ل ْ أ َ م ْ ر من َ من شفيع الا من بعد إ ذ ن ه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه مرجوكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يريده الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ب ا ل ك س ر والذين كفروا لهم شراب من حليم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ق ر ل م ولقد ج ا ل س ت ه م ل ه ذ ا ب ا ل ل ك ل ومن يضلل فيهم ومن ف ي ا خ ت ل ا الليل ف و ا ل ن ا ر و ما خلق الله في السماوات و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لاخرى موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ن ل ق ا ء ن ا الذين آ موسوعه ن النابلسي أجيهم ا للعلوم أ الاسلاميه ن دعواهم فيها سبحانك اللهم و ت ح ي ة ه م فيها سلام و آ خ ر دعواهم أ ن الحمد لله رب العالمين ولو يعزل الله للناس الشر ا ل س ر ج ى لهم ب ا ل غ ي ر لقوي إ ل ي ه م اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمه و ن و إ ذ ا مد الانسان الضر دعانا لجنبي أ و ق ا ئ د ا و قائل فلما كشفنا عنه لم إلى مزه كذلك ما كانوا ولقد مزه جهدين اهلكنا القرون من قبلكم لما م ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ل ل م س كذلك نجزي القوم المنيين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم ننظر كيف تعملون واذا تخلى عليهم آ ي ا ت ن ا بجنات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء يفتي إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يخاف إ ل ي ك اني أ غ ا ف إ ن عصيت ربي هذا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 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أ ت ن ب ئ و ن سبحانه وتعالى عما يشركون ويعذبون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفهم ويقولون, ويقولون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 ربك نفضي بينهم نفضي فيما فيه ي خ ت ل ويقولون ن و لولا أ ن ز ل عليه ا ي ة من ربه فانما الغيب لله فانتظروا إ ن ي م ا ك م من المؤمنين واذا ابقنا الناس رحمه من بعد براء مستهم اذا لهم مكر في آ ي ا ت ن ا قل الله اكره مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إ ذ ا كنتم في الفلك و ج و ي ن بهم بريح ط ي ب ة وفرحوا بها جاءتها ريح ع ا ص ف دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن من لنكونن يبدون أنواً الله الدين أنزيتنا الشاكرين فلما ألجاهم إذا هم يربون في الأرض بغير الحق يا مخلصين له لإن من من في هذه بغير م ا بغيكم على أ ن ف س ك م م و ع ا ي ا ة ا ل د ن ي ا ثم إ ل ا مرجعكم ف للعلوم ن ن ن إ ا م ث ل ا ل ي ا ة ا ل ا م ي ه فاغتل نبات طبي الأرض م ا س و ع ه النابلسي س للعلوم ظ ن ن أهواء ق الاسلاميه د ر و ن ع ي ه أ ا ا ر أتا بالأمس. كذلك نفصل الآية ل ق والله م يتفكرون و يدعو الى دار السلام, السلام ويهدي من يشاء ا ل ذ ي ن أ ح س ن و ا ا ل ح س ن ا و ز ي ا د ة ولا يخرجوا وهم قترون ولا ذله أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات ج ز ا ء سيئه موسوعه النابلسي ا م ص ت وجوههم من قطارا للعلوم الاسلاميه مكانكم أ ن ت م وشركاؤكم ويوم نحشره جنيعا ثم نقول للذين أ ش ر ك و ا مكانكم أ ن ت م وشركاؤكم م ا كنتم إ ي ا ن ا تعظون فكفى بالله ش ي د ا بيننا وبينكم فكفى ا ل ل ه سيدا ب ي ن ن ا ومن ب ي ن ك إ كنا عبادتكم ل غ ا ف م ي ن هنالك ترنو كل نفس ما أ س ل ف ت وربوا الى الله مولاهم ف ا س ت ر ض و ظ ل ع ن ه مما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج م ن الميت من الحي ومن يدبر ا ل أ م ر ف ت ي ق و ل و ن الله فقل أ ف ل ا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصغرون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فتقوا انهم لا يؤمنون قل أم شركات خ ل قل اللهم ا ب د أ خلقهم ا يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إ ل ى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي إ ل ى الحق احق أ ن يهدي اسماء يردى الله الحسنى ما كان هذا ا ل ق ر آ ن أ ن يفترى من دون الله ولكن توثيق ا ل ن ب ي بين يديه و ت ف ص ي ل الكتاب لا ر ل د فيه من رب العالمين ام يقولوا نفترى قل باتوا بسوره نفذه و د ع و م ن استفعتم فكذبوا ا ل بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيه تاويله كذلك كذب الذين من قبل ه فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمنون وربك اعلم بالمفسدين وان ر ب ب ك أعلم ل م ي وإن كذبوك فقل لي يا عملي ولكم عملكم فاذا جاء ر ت و ل ه م قضي بينهم بالقسط وهم لا يذممون إ ذ ا جاء أ ج ل ه م فلا ي س ت أ ث ر و ن ساعتهم ولا يستقدمون قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ت ا ك م عذابوه بياتا أ و نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أ ت م اذا ما وقرانا فاسالت به واكرهن الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ينفعون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حقو ف ر موسوعه ن يؤي ويبيت وإليه ت ر ج و ن يا ي أ النابلسي ا س قد للعلوم ا ل ا في ا ل ا م ي ه د ى فبذلك ف ف ل ي ر م و ا و خ ي ر ع ه ا ل أرأيتم ن ا أ ن ز ل ا ل ل ه ل ك م من رزق ف ج ع ل ت م منه ر ا ل ا س ل ا م ا ه وما ظلم الذين يدعون على الله الكذب يوم القيامه ان الله ذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا ي ش ف ر و ه وما تكون في شان وما تتلو ن من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل إ ل ا كنا عليكم شهودا إ ذ ت ف ي ب و ن فيه وما ي ع ذ ب عن ربك من مثقال ذره في ا ل أ ر ض ولا في السماء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 إ ِ ن َّ ا ل ْ ع ِ ز َ لله َِِّ جميعا ًِ هو َُ السميع العليم َ ل َ ا إ ِ ن َّ لله َّ من َْ في ِ السماوات ََِّ ومن ََْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وما ََ ي َْ ت َِ ب ُ الذين يدعون َ هو الذي جعلكم ل الليل لتتكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لهم ما في السماوات وما في الارض إ ن عندكم من سلطان بهذا أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تظلمون قل إ ن الذين يبتغون على الله الكلمه لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إ ل ي ن ا م ر ا ع ل ي ن ا مرجع ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم انك ا نكر عليكم مقامي وتفكيري ب آ ي ا ت ن فعلى الله َّ توكلت ََُ فادعوا َ امركم ُْ وشركاءكم ُْ ثم َُّ لا َ يكن ََ م ْ ر ُ ك ُ م ْ عليكم ََُْْ أ ُ م َّ ه ثم َُّ قضوا ُ ا ل َ ي َّ ولا ََ تنظرون َ فَإِنَّ وليتم ان سألتكم م اجري إن أ ر الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فانظر كيف كان عاقبه المنذر ي ن ثم بعثنا من بعده رزقا إ ل ى قوم فجاءوا بالجنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك رطبا وعلا م ا أ ل ق و ا قال م و س ى ما و ب ه النابلسي س ح ر إ للعلوم ه لناتي ج ر م و ن الاسلاميه وقال ا ل م و م ي ع ل ى م و ف ن ا ن ف ر ع و ن و م ل ئ ي ن أ ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة ا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك ل من القوم الكافرين واوحينا إ ل ى موسى واتيه ان تبوا أ لقومكما بمصرى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 ربنا ق م ص على أ م و ا ل ه م واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى لهم العذاب ا ل أ ل ي م قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تبتدعان سبيل الذين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 ي و م ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وان كثيرا من الناس عن آ ي ا ت ن ا واهلون ولقد إسرائيل برؤنا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 انزلنا إ ل ي ك ف ا س أ ل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من ا ل م م ت ر ي ن ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين ح موسوعه النابلسي ربك م آية خ و للعلوم الاسلاميه ن آمنت ن ت قرية ف فلا أ ع ب د الذين تعبدون من دون الله ولكن أ ع ب د ا ل ل ه الذي يتوفاكم ومدت أ ن أ ك و ن من المؤمنين و أ ن أ ك م وجهك للدين خ ن ي ف ا ولا تكونن من المشركين ولا تدعن ذو ن الله ما لا ينفعك ولا يضرك